امين <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم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 مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّوْنَ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّوْنَ فَأَقْشَيْنَا هُمْ فَأَقْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَّرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذِرُ مَن اتَّبَعَ الْذِّكْرَ وَخَشِيرُ وَحْمَانَ بِالْغَيْرِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء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 اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ لِرَحْمَانٍ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة ما في شغل فاكهون هم وأزواجهن في ظلال على الأراين متكئون لهم فيها فاكهات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 توم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.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 وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يذكر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين وَلَمْ يَرَوَا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَمَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَلَافِعَ وَبَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلاَهَا لَعَلَّهُمْ يُصَرَّفُونَ